أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنت مننا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن نصر الله المستقيم الذين أنعمت عليه. غير نقضب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحبا الله أحبه ولم يجد ولم يقوله